بفاحشة م ب ي ن ة و ت ل ك ح د و د الله ع ه ا ل ل ظلم ه فقد ن ف س ه ل ا ت د ر ي ل ل الله يحدث ب ع د ذ ل ك أ م ر ا ف إ ل ا س ل ن أجلهن ف أ م س ك و ه ن ب م ع ر و ف أو ف الله ن بمعروف موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه اسماء ن الله ا ل له م ح س ن ا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا ََ إ ِ ن يئسن من المحيض َِِْ من نسائكم َُْ إ ان ارتبتم فعدتهن ََُُِّّ ث َ ل َ ا ث َ ة ُ أ َ ش ْ ه ُ ر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم ي ح ب و أ و ل ا د ا ل أ ح م ا ل أ ج ل ه ن أ ن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله و موسوعه ي ئ ا ت ه ي ظ م ل أ ج ر ا أ س ك ن ه ا ب ل س ي للعلوم ج د ك و ل ا تضاروهن ل ا م ي ه م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 للألباب الذين آ موسوعه ن ا الله ذكرا قد أنزل الله إليكم ر ل يتلو ل ي ك م آيات النابلسي ت ي ل ا الصالحات ا للعلوم آمنوا ا ا ل ا ت س ل ا ل ن و و ر م ن ي ؤ م ن موسوعه النابلسي خالدين للعلوم الاسلاميه ل ه ا س ب ع س م ا و الله, الله ت ومن ا أ ر ض م ث ن يتنزل ا ل أ م ر ب ي ن ه ن